الحمد لله الذي أزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عواجا قيما ليؤذ ربسا شديدا من لدنه قيما ليؤذ ربسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه أبدا ويؤذر الذين قالوا تخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كن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 هل لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أغلوا ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزمتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم, ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت وَإِذَا غَرَبَتِ الْقُرُبُ ذُهْلَتِ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا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 هذه إلى المدينة هذه إلى المدينة فاليوم أيها أزكى طعاما فلن برزق منه ولا ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجمونكم ويعيدونكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقال ابن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 ولا تقولن لشيء إني فعلوا ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن ربي لربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له عيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد وَأَطْلِ مَا أُوحِيَ من مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرطًا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاء كفر إن اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإي استغثوا يغافوا بما إنك المهليش بالوجوه بأس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عمله ولا إن لهم جنات وعدان تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أسافر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 واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتديرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك فوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَأِ إِنْ كَتِسْجُدُ لِآدَمَ فَسَجَدُ إلَّا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دون وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المظلين عبدا ويوم يقولوا نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا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 وما أنسانيه إلا الشيطان وانأذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا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 فأراد ربك أن يبلغ شدهما ويستخرجك زهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمر ذلك تؤيل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عذل قرنين قل ساتن عليكم منه ذكره إن مكنا له في الأرض وعطيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا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 أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الَّذِينَ كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا والتخذوا آياتي ورسولي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزل خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مددا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أنت فذك لمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجون قراب